بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يضشاها والسماء وما بناها والأرض وما طعها ونفس وماواها فألهمها فجورها وقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا كذبت ثمود بطغوها إذن بعث اشقا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا قاف عقبها